فاقع لونها تسر الناظرين قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابا علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض لا ذلول تثير الأرض ولا تسق الحث مسلمة مسلمة لا شيء فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فدارت فيها والله مخرج ما كنتم والله مخرج ما كنتم تكتمون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 وما الله بغافل عما تعملون